ولا جلودكم ولا كِرْغَنَاتٌ أنَّ الله لا يعلم غَنَاتٌ أنَّ الله لا يعلم كَفِيراً مِمَّا تَعْمَلُونَ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَّتُ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاقُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَإِنْ أَصْبَرُوا فَنَارٌ مَسْوًى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ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 لهم فيها دار القلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا نجعل مما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلتين